بعد أن تحدثنا على أن الرجعية الرجعية لا طلاق لا طلاق مع الرجعية وقلنا هل إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها دون أن يطأها هل تستأنف العدة أم تبني عما مضى خلاف بين العلماء والراجح أنها لا طلاق عليها كما إذا طلقها وهي لم تكتمل عدتها بعد كذلك لا طلاق عليها لما قرره شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام وفي مسائل ابن القيم المسائل الفقهية تسمى عند من المسائل الفقهية وقد جمعت في جزء مستقل الآن كنا أيضا تحدثنا على قولهم علي بالحرام علي بالحرام أو علي الحرام علي الحرام أو علي الطراق فغالبا ما يذكر الفقهاء أن من قال علي الحرام فعليه الطلاق ثم اختلفوا أنه الطلاق باء بيننا صغرى أم باء بيننا كبرى والعمل الفاسي يرى أن ذلك, راجع إلى العرف. أن ذلك راجع إلى العرف وقد ذكرنا بعض الأقوال وأن ذلك على أقسام وهل يقع الطلاق بالحلف الحرام أم لا قلنا مسألة فيها تفصيل من العلماء من قال هذا يمين يعتد بها هذا يمين يعتد بها ومسألة مسألة الطلق قالوا تدخلوا فيها مسألة الطلق تدخلوا فيها على خلاف بين العلماء وذكرنا القول الأول أو الطائفة الأولى ذهبت إلى منهم الحسن البصري ومنهم النخعي ومنهم طاوس ومنهم أبو حنيفة ومنهم صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ومنهم الشافعي ومنهم الإمام أحمد ومنهم إسحاق وغيرهم هؤلاء كلهم قالوا إنها يمين طلاق إذا نوى طلاقاً إذا نوى طلاقاً أما إذا لم ينقل طلاق فلا يعتبر طلاقاً بل تعتبر يميناً فعليه كفارة عليه كفارة يمينه وأما عدد الطلقات فكما قال عبد الله بن سعود وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا بأن عدد الطلقات بحسب نيتي المطلق بحسب نيتي إذا حلف بالحراب فبحسب نيتي هذا قول لطائفة الطائفة الثانية ومنهم كما قلنا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة هؤلاء قالوا إنها يمين طلاق باء بينون كبرى طلاق باء بينون كبرى هذا طبعا كما يقول الإمام مالك في المدخول بها في المرأة المدخول بها وأما غير المدخول بها فقيد ذلك الإمام مالك بالمية قال يلزم الطلاق إذا نوى يلزم الطلاق إذا نوى وإلا فلا يلزم الطلاق فالقول الذي ذهب إليه علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة كزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة يقصدون المدخل بها وأما غير المدخل بها فيقول الإمام مالك إن الطلاق إذا نوى الطلاق بغير المدخول بها يلزمه الطلاق. يلزمه الطلاق وممن ذهب إلى أنها يمين طلاق واحد بائن بائن الحكم ابن عيينة وقلنا سابقا حماد ابن أبي سليمان وسفيان الثوري وذكرنا أيضا أنها رواية لمالك عن رواية خويز ابن من منده عنه عن الإمام مالك وممن ذهب إلى أنه طلاق ولكن طلاق واحد رجعي إذا قال علي الحرام فهو طلاق ولكن ليس بائنا بيننا كبرى إنما هو رجعي قال بهذا الإمام الزهري وقال به عبد العزيز ابن أبي سلمة وقال به ابن الماجيشون ويقال بأن هذا قول لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما سبق أن ذكرنا بأن هناك طائفة قالت إنها أي الكلمة علي الحرام يمين تنعقد ولكن فيها الكفارة يمين منعاقدة ومنعاقدة وفيها ماذا؟ كفارة وروي هذا عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة المبرعة عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما روي على حضر الأمة, الأمة عبد الله بن عباس ورد هذا عن عبد الله بن عباس ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وغيرهم روي هذا عن غيرهم كالأوزاع وأبي ثور إلى غير ذلك من الأقوان وهذا سبق لنا البارحة هذا منخص ما سبق البارحة في الدرس الرابع والأربعون واليوم نقف أيضا على باقي الأقوان وعلى باقي الطوائف لأن درسنا اليوم حول طائفة يسيرة ذهبت إلى أن من قال علي الحرام قالوا لا شيء عليه مطلقا فلا هي يمين طلاق ولا هي يمين تنعقد فإذا لم تنعقد إذن لا كفار فيها فهي يمين غير منعقدة ولا منعقدة فإذن لا كفار حلف بالحرام فهو ككلام اللغ وكيمين اللغ لا يواخدكم الله باللغو في أيمانكم فهي يمين لغو لا شيء فيها لا شيء يلزمه لا طلاق ولا يمين ولا كفارة ولا كفارة وقد ورد هذا القول عن جماعة من السلف منهم مصروق ومنهم الإمام الشعبي ومنهم أبو سلمة أذى وابن عبد الرحمن ومنهم شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي ربيعة الرأي الإمام مالك ومن المالكية أسبغ أسبغ هذا من علماء المالكية كما كان يسميه البعض مالك الصغير مالك الصغير هؤلاء كلهم قالوا من حلف بالحرام فلا طلاق ولا كفار عليه فلا طلاق ولا كفار عليه بفهم طيب ولذلك اشتد نكير الإمام ابن حزم في هذه المسألة على من قال بخلاف هذا المذهب لأن ابن حزم قوى هذا القول وقوى هذا المذهب ورأى رأي هؤلاء ولذلك أعلن الحرب على من خالف هذا الرأي ومعلوم أن ابن حزم عندما يتصدى لأحد يدكه فهو كبش النطاح ولسانه وسيف الحجاج شقيقان كما قالوا فاشتد نكيره في هذه المسألة على من قال بخلاف هذا القول الذي ذكرنا وانتصر, وانتصر له أشد الانتصار هذا حزم انتصر له أشد الانتصار فقال هذه لا هي يمين ولا هي كفارة قال هذه غير محروفة عند السلف ولعل القول بالتفصيل أصاب المفصل الذي قال بالتفصيل هو الذي أصاب المفصل ما هو التفصيل؟ التفصيل والتحصيل والتأصيل في هذه المسألة أن يقال هي كفارة, هي كفارة يمين والأثر الذي سبق أنبينا أثر ابن عباس من حلفة بالحرام فهي يمين يكفرها فهي يمين يكفرها كذلك مما ذكرنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله نزلت صورة صورة التحريم من أجل الحلف على هذا كما سيأتي إن شاء الله وعلى أنها يمين إذن منعقدة وابن حزم يقول اليمين هذه غير منعقدة طبعا بما أننا مع القواعد الفقهية فلا بأس من الوقوف مع بعض الألثار لا بأس مثلا اليمين اليمين هو القسم يمين بفتح الياء بمعنى القوة اليمين بمعنى القوة واليمين ضد من؟ ضد اليسار, اليسار. ومعلوم أننا دائما نقول كما سياتي إن شاء الله في النحو يوم الثلاثاء بعد أن نتفق على الوقت لعل هذا الوقت لا يتسع لدراسه علم النحو ولعل بعد صلاه الفجر افضل قلنا اليمين ضد اليسار ودائما يقول العلماء الاشياء تعرف بامثالها كما تعرف بانواعها وكما تعرف بحقائقها وكما تعرف باضدادها الضد يظهر حسنه ضد وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء ولذلك يقولون الأشياء تعرف بأضاغها كما يقولون الأشياء تعرف بحقائقها فإذا قيل لك عرف للرفع لغة فتقول له ضد ماذا ضد الخفض التسفل ضد الخفض وإذا قيل لك عرف للخف تقول له ماذا ضده ماذا الرفع, الرفع وهكذا كما سيأتي ان شاء الله فاذا كان اليمين معناها القوة لان اليمين يقسم الانسان من اجل القوة ولذلك كما سيأتي ان شاء الله في اساليب البلاغة اساليب البلاغة ان الانسان يلقى اليه الكلام خاليا ماذا من التأكيد ولكن إذا كان في نوع من الشك استحسن التأكيد له واستحسن التأكيد إلا هو احتله إلا لكن إذا كان شكا لابد من التأكيد ياسير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك توكيد لا لمن المرسلين توكيد فلذلك خالي الذهن يرقى اليه الكلام خاليا من التاكيد فاذا كان شاكا يلقى اليه بالتاكيد واذا كان يشك أكثر يكون التوكيد اقوى يكون التوكيد اقوى فلذلك كانت اليمين لان الرجل ياخذ بيمين الرجل ليؤكد الميثاق فلذلك عندما نعرف اليمين نقول ضد اليسار للدنيا ص هذا للجارحة والجهة. للجارحه والجهه والمراد به القسم القسم ولذلك يقول علماء الفقه ال اليمين مؤنث لمذكر مؤنث اليمين مؤنث اليمين مؤنث جمع ايم وايمان جمع ايم وايمان على الراجع أنها مؤنثة واليمين كما هو معروف ومشهور لديكم يقولون بأن الأيمان ثلاثة مع أن الأيمان أنواع أكثر من ثلاثة ولسيما الأيمان المستعملة والمشهورة فهي أنواع النوع الأول اليمين المنعاقدة اليمين المنعاقدة يعني انعقدت واليمين المنعاقدة أن يحلف الرجل على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله أن يفعله أو لا يفعله أي أن لا يفعله آه. اليمين المنعاقدة أن يحلف قل المرء أحسن ليشمل الرجل والمرأة أن يحلف الشخص أو المرء على أمر مستقبل أن يفعله أو أو أن لا يفعله أو أن لا يفعله مثلا يقول أقسم بالله أن لا أدخل إلى بيت فلان في, العيد في عيد الأضحى هذا اليمين هنا على أمر مستقبل أم ماضي أم حالي مستقبل عيد الأضحى جاء ولا ما جاء ها؟ لم يأتي بعد فإذا هذا مستقبل فإذا أن يحلف المرء على أمر مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله أو أن لا يفعله يقسم أن لا يفعله في رمضان أقسم أن لا أفعل كذا وكذا أو أقسم أن أفعل كذا وكذا فهي يمين كيف هي منعاقدة ولا لا منعاقدة هذا في المستقبل أم في الماضي أم في الحال في المستقبل يقسم على أمر مستقبل أن لا يفعله أو أن يفعله طبعا أن يفعله أو أن لا يفعله طيب القسم الثاني وهذه الأقسام قل من يتنبهوا ومن يتكلم عليها القسم الثاني،, الثاني اليمين الغموس اليمين الغموس ويسميها كثير من الفقهاء اليمين الفاجرة اليمين الفاجرة ما معنى اليمين الفاجرة أو اليمين الغموس هو أو هي لا قلنا بأنها مؤنثة هي أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب وهي بذلك سميت باليمين الغموس لماذا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار ولذلك نهان النبي يصرص محذرنا إياكم واليمين الغموس واليمين الغموس اليمين الغموس تغمس صاحبها كتلف وكتقذف في النار هذه تسمى اليمين الغموس يسميها كثير من الفقهاء اليمين الفاجر أحسن اليمين الفاجر أنت تحلف على أمر ما وأنت تعلم أنك كاذب أنت تعلم أنك كاذب تقول والله أنا لم أفعل كذا وأنت قد فعلت إياك إياك والكذب وإياك واليمين الغموس فإنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله أو تغمس صاحبها في الإثم والعياذ بالله ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم فلو صدقوا الله الصدق ينجي العباد من المهارك ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة والعكس ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب أمثلة المبالغة حتى يصير آية الكذب العياذ بالله حفيد مسيلمة الكذاب هذه تسمى إيش تسمى اليمين الغموس القسم الثاني الثالث. الثالث عفوا الثالث اليمين اللغو اليمين اللغو يمين اللغو ما معنى اليمين اللغو أن يحلف على أمر يظنه هو يحلف على أمر من أمر يظنه كما حلف عليه يظنه كما حلف عليه فإذا هو على غير ذلك والله هذا الولد ابن فلان وإذا به ليس هو الذي قصد إنما هو ابن فلان آخر والله هذا ابن أحمد وإذا به هو ابن ماذا؟ ابن محمد والله هذا أو يقول أرى الرجل قادم هذا فلان والله هو فلان فإذا به وجده غيره أو يقول والله تجلس والله تجلس وإذا به لم يجلس أو يقول والله تأكل تقول عائشة يمين الله لا والله بلا والله لا والله بلا والله حتى إذا الرجل قصد شيئا قال والله وإذا به كان غيره هل يأثم؟ لا يأثم هل عليه كفارة يمين؟ لا ما عليه كفارة يمين لأن جرى اليمين على لسانه من غير قصد الله هذه قاعدة أن اليمين إذا جرت على اللسان, جرت على اللسان من غير قصد الله فلا كفارة ولا إثم إن شاء الله لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم مفهوم هذا؟ طيب إذن ما معنى اليمين اللغ اليمين اللغ أن يحرف على أمر يظنه كما حلف عليه فإذا به على غير ما حلف على غير ذلك مفهوم؟ ألا اليمين لو أيضا لا كما يفهم البعض يفهم هذا التعريف ويقف هنا نقطة النهاية لا أو يجري على اليمين على لسانه من غير قصد له جرى اليمين على لسانه له الله هو وإذا به ما هو, هو أو يقول عندك أموال عندك صرف من الدرهم قل له الله ما عندي فإذا به ينظر يرجع الى محفظته فيجد ان يوجد عنده صف 100 درهم هذا عليك كفره لا كفره عليه لانه جرى اليمين على لسانه من غير قصد الله هذا ماذا يسمى يسمى يمين لا قلنا كذلك اذا راى رجلا يعني مقبلاً, رأى رجل مقبلا قادم يعني او مقبل مقبل قال هذا الذي اقبل فلان هذا الذي يقدم علينا فلان ويقسم على ذلك وإذا به ماذا خلاف ما قال إذن هذا يأثم ولا ما يأثم لا يأثم هل عليه لا كفارة طيب اليمين الغموس عليه كفارة لا أبدا وماذا عليه في اليمين الغموس لأن كم قسم ذكرنا ذكرنا أقساما ثلاثة القسم الأول ما هو اليمين المنعاقدة ماذا عليه هذا عليه كفاره اليمين المنعقده واليمين الغامس ماذا عليه يعني اليمين الفاجر ماذا عليه عليه التوبه عليه التوبه واليمين الاغماد عليه لا عليه لا شيء عليه هذه ك هذه ك القسم الأول عليه كفاره القسم الثاني عليه ماذا التوبه القسم الثالث ماذا عليه لا شيء, لا شيء عليه هذه كانت من ايمان العرب كما تقول أمنا عائشة الصديقة بنتي الصديقة القسم الرابع للأقسام القسم الأول والثاني والثالث معروفة لكن الأقسام غير معروفة هي اليمين الفور اليمين الفور طبعا هذه نبغي أن تحفظ يمين الفور ما معنى يمين الفور ماذا نقصد بقولنا يمين الفور كل يمين يمين دلة القرائم بهذه الكلية كل يمين دلة القرائم على أنه أريد بها الحال دون المستقبل فين قال لها يمين الفور يمين الفور اكتبوا هذه الأقسن يمين ياش الأولى, الأولى يمين منعاقدة ماذا عليه كفارة ولكن يواخدكم بما عتقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آليكم أو كسوتهم أو تحريروا لقبها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم يعني قال الله أو أو كل ما ورد في القرآن أو أو فيعلى التخيير وكل ما ورد فمن فمن فيعلى ماذا؟ على الترطيب على الترطيب يقوله ماذا لعب طيب يمين اللو ويمين الثاني ماذا الغموس ماذا عليه في يمين الغموس طوبة. عليه التوبة طوبة. ويمين ماذا يمين اللغ. اللغ اللغ يمين اللغ عليه شيء لا شيء عليه يمين الفور هذا القسم الرابع يمين الفور ما ضابط يمين الفور كل يمين دلت القرائم على أنه اريد بها الحال دون المستقبل كل يمين الاعدوه كل يمين دلت القرائن على أنه أريد بها الحال دون المستقبل فما كن التي تكون جوابا لسؤال كن التي ذلك ونحو ذلك مثال ذلك لمن قالت له زوجته كل قالت له زوجته كل فقال ماذا؟ والله لا آكل الآن والله لا آكل الآن وليس لا آكل أبدا بل هو قال لا آكل الآن فهناك فرق بين كونه لا يأكل الآن وبين كونه لا لا, لا الحال ولا في لكن اذا لكن المستقبل يمكن ان ياكل يمين الفور لا, فوراً فوراً لا لكن بعد ذلك لربما ياكل, لربما يأكل هذا الضابط ماذا كل يمين دلت القرائن على أنه أريد بها الحال دون المستقبل كالتي تكون جوابا لسؤال كالتي تكون جوابا لسؤال هذا ضابط ونحو ذلك لمن قالت له زوجته قلنا كل فقال والله لا أكل الآن لا أكل الآن إذن في المستقبل يمكن أن يأكل فلم يقول لا أكل أبدا إنما قال لا أكل الآن الآن الآن مستقبل أولا الحال الحال المستقبل فيما يأتي فيما يأتي إذن فالحاضر والآن هذه تسمى ماذا يمين الفور فهمتم هذا القسم ننتقل القسم الرابع لا شيء أعلي والله لا أكل ولكنه هذا حكمه إذا قال والله لا أكل الآن لكنه أكل حيناً هذا عليه كفارة عليه كفارة وأما إذا لم يأكل فلا شيء عليه لا شيء عليه يعني في وقت الخطاب في وقت الخطاب لم يأكل لكن بعد الخطاب بهنيئة أكل هل عليه إثم الراجح أنه لا شيء عليه لأنه لم يأكل وقت الخطاب وإنما بقي هنيئة وأكل القسم الثامن الينين المقيدة اليمين المقيدة مقيدة بماذا مقيد بوقت اليمين المقيدة بوقت اليمين المقيدة بوق كما تقول مثلا والله لن افعل هذا اليوم اليوم او والله لم أفعل ذلك اليوم أبداً أو لن أفعل ذلك اليوم كذا وكذا أو لن أفعل هذا اليوم يعني أي فعل من أفعل اليوم إذن مقيدة بماذا؟ مقيدة بالوقت الوقت مطلقاً قد يكون أسبوعاً قد يكون زماناً يعني مطلقاً قد يكون ساعةاً قد يكون نصف ساعة قد يكون دقيقة قد يكون سنة قد يكون أكثر قد يكون شهر أه؟ قد تكون دقائق فهو مقيد بوقت مطلق هذا يسمى ماذا؟ اليمين المقيدة إذن طبعا هذا القسم الخامس القسم السادس عكس اليمين المقيدة المقيد ما هو؟ ضدهم المطلقة المقيدة أي اليمين المطلقة اليمين المطلقة معنى اليمين المطلقة أي الخالية من أي قيد يقيدها ما هناك قيد يقيدها فلذلك يقول لها اليمين المقيدة ما معنى المقيدة يعني ليس هناك قيد يقيدها ليس هناك قيد يقيدها يعني بوقت مطلقا ها بشيء اخر او بشيء اخر مفهوم هذا فهلما لا يقال لها اليمين المقيده كم قسم هذا يعني الخاليه من اي قيد يقيدها الخاليه من القيود ها مش يعني عندنا يمين المنعقده وعندنا يمين الغموز وعندنا يمين. اليمين اللغة. يمين اللون وعندنا يمين الفور, الفور. وعندنا المقيدة. يمين المقيدة وعندنا مطلقة. يمين المطلقة المطلقة كم المجموع الآن ستة. أقسام ستة أقسام ستة ومنهم من جعلها يمين ظهار زاد بعضهم يمين ظهار أن فيكون الجميع سبعة ويقال هذا القسم زاده سيدنا عثمان زاده سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه زاده سيدنا عثمان وإسحاق وأحمد قالوا إذا أطلق في اليمين علي الحرام وأطلق إذا قال علي الحرام وأطلق نرجع علي الحرام ولكن أطلق ولم ينوي شيئا قالوا إذا نوى الطلاق فيلزمه الطلاق فتكون فيكون هذا القسم ثامنا ماذا تسمى أنا يمين الطلاق يمين الطلاق فيكون مجموعة كم؟ 8 8 يلا اذكر لي يمين المنعقده والغاموس واللو والفور والمقيدة والمطلقه والمقيده والظهار ويمين الطلاق يمين الطلاق زاد بعض الفقهاء فيكون مجموع اقسام اليمين كم انواع اليمين كم 8 ثمانيه, ثمانية. إذن ولذلك ذكروا في مسألة الحليف بالحرام لماذا قلت هذا التقسيم لأذكر لكم لأصل إلى القسم الثامن وهو يمين الطلاق يمين الطلاق بقيد ما هو هذا القيد إذا قصد الطلاق إذا نوى الطلاق إذا نوى الطلاق وإلا فقولهم علي الحرام فيها أقوال كثيرة ومذاهب متنوعة حتى ان الإمام النووي فيما أذكر وعادي بقوله قديم فيما نقلوا على القاضي عيار السلطي ذكر في المسألة 14 مذهبا يعني في هذه المسألة علي الحرام فذكر فيها 14 مذهبا وطبعا لو ذهبنا نذكر هذه المذاهب لربما لأ, لا نخرج من هذا القسم ونخرج عن الموضوع وإلا فهذه مسألة تحتاج إلى الفقه المقارن وإلى ذكر الأدلة على كل قسم وذكر أقوال الأئمة والمذاهب وأقوال الصحابة وما قيل فيها ولكن نحن هنا من باب أشار فأشار ونحذف كثيرا من باب وحذف ما يعلموا جائز وحذف ما يعلم جائز وربما ان شاء الله في المرحلة الثانية نتوسع أكثر إذن نرجع ونقول قول صاحب العمل الفاسي وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقلم هذا قول لا يلتفت إليه قول ضعيف قول ضعيف والدليل على ذلك أثر ابن عباس الذي ذكرنا وهو في صحيح مسلم والصورة التي نزلت وهي صورة التحرين صورة التحرين الماء صورة التحرين ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم ماذا, ماذا فرض الله لنا تحلة أيماننا طيب الإمام الشعبي يقول في معنى الصورة فيما اذكر رحمه الله تعالى بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه لاحظ حرم جاريته حرم جاريته وسريته ما معنى السريه الشعب الحمد لله الشعب رحمه الله تعالى ذكر بأن النبي في معنى الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته وسريته وحلف بيمين مع التحريم وحلف بيمين مع التحريم فعاتبه الله في التحريم وجاءت الكفارة في اليمين فعاتبه الله في ماذا في التحريم وجاءت الكفارة آه في اليمين طيب يقول الشعب رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماذا سرية وشنه هي السرية السرية كما يقولون ضم السرية ضم السرية السرية هي الجارية التي يتصرى بها الإنسان ضم السرية ولا تفتح الخزانة واكسر القربة هذه معاني هذه معاني يفهم بها أسماء وشكل الأسماء السرية ما ينبغي أن تقول سرية. أو السرية لا السرية بضم السين ولا تفتح الخزانة لا تقل الخزانة الخزانة قل الخزانة بدون فتح بكسرها واكسر القربة لا تقل قربة, قل قربة. وافتح الدين في المال واكسر الدين في الدينونة الناس يقول علي الدين. علي الدين عند فلان فلان يتبعني في الدين لا هذا غلط بل قلان قل فلان يتبعني في الدين, في الدين. ولا في المال وكسر وافتح الدال في المال قل الدين الدين وكسر الدال في الدينون الدين دين الله ما يدين به الإنسان ربه ولا تبدل الهمزة عينا معدن ولا تبدل الهمزة عينا لا تقل إن شاء الله بدل الهمزة تقول إن شاء إن شاء شي... الشيوع إن شاء الله غلط لا تبدل الهمزة عينا قل إن شاء الله لا تبدل الهمزة عينا في المشيئة تقول شاء شاء الله قل شاء الله ولا تحذف القوة من الحول ولا تحذف القوة من الحول يعني لا تقول لا حول الله وهذا من المسائل التي كنت ذكرتها قبل السجن يعني كنت تتبعت كثير من المصطلحات وذكرت بعضها فيها الوعيد وبعضها سميتها شركيات المغاربة والجواب عنها شبه شبه يقولون لا حول الله لا نافية للجنس أي لا حول لله وضغلة الفادح بالله بد أن تتمها ولذلك قلت لا تحذف القوة من الحول قل لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تقول لا حول لله لا حول لله فلا يمكن هذا فيه العياد بالله كارثة كارثه ولا تقلب الهمزه ياء في الهيلنه لا تقل لا لا اله إلا الله الله بالياء لا ابدا لا تقلب, لا تقلب ماذا لا تقلب الياء الا الله لا اله الا الله هذا غلط ولا تمد الشهاده في الاذان لا تقل اشهدوا ان لا اله الا الله بعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا غلط يعني هو في شك ولذا مرة كنت أسمع ألقي محاضرة وإذا بمؤذن يؤذن ويقول أشهد يعني يستفهم قلت لهم قولوا له اشهد اشهد أشهد أن لا إله إلا الله أو لا تشبع باء أكبر ولا تقول الله أكبر فيجمع كبر هو طم لا تقول هذا فلذلك لماذا ذكرت وكنت قد جمعت كثير من هذا النوع هذا الذي حضرني الآن ولكن أرجع وأقول السرية السرية هي الجارية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد حرم جاريته وقيل سبب نزول هذه الصورة صورة التحرين أن صفية كما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقال بأنه كان يقسم لأزواجه في المبيت ولكن ليس واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام واحتى الحديث الذي يقول اللهم هذا قسمي فيما تملك ولا تلومني فيما تملك ولا أملك هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح ولسي مميل القلوب ولكن العلماء قالوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من باب العدل فعل ذلك وليس واجب في حقه ولا ملزما بذلك فاحتعل القول بأنه يفعل ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يعني يقسم لأزواجه عندما كانت نوبة حفصة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لتذهب إلى بيت عائلتها ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وطلب سريته وعشرها على فراش حفصة وجاءت حفصة وجلست خارجا بيتها تنتظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ان فرغ فبكت وقالت يا رسول الله ما فعلت ذلك إلا لإهانتي فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا لم أفعل ذلك إهانة لك ثم قال لها قد يعني إرضاء لها قد حرمتها على نفسي قد حرمتها على نفسي واكتمي عني هذا فأخبرت عائشة لأنها كانت صديقة عائشة رضي الله عنها فإذا هذا قول لأن الآية أو الصورة ممكن أن يكون لها سببان أو أكثر والسبب الراجح أنه عليه الصلاة والسلام أكل العسل أو شرب شربة حلوة في بيت صفية إما العسل وإما غيره وإن كان رواية فيها العسل فاتفقت عائشة وحفصة إذا دخل عليها أن تذكر وأن تبين أنها تشم رائحة كريا من النبي صاصر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يشم منه رائحة غير طيبة لأنه حتى إن إنه كان عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث ومرة قدم له طعام فرفض أن يأكله فكان الذي قدم له الطعام قال يا رسول الله يعني كان من عادته أنه يتتبع المكان الذي أكل فيه رسول الله أثر النبي فعلم أن النبي لم يأكل فقال أحرام هو قال لا كل. قال أنت لم تأكن منهم يعني ما معنى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فإني أناجي من لا تناجي فإني أناجي من لا تناجي ولذلك يحرم على الإنسان أن يدخل إلى المسجد بروائح الكرياء وللأسف المدخنون مدخنون كارثة حتى أن العلماء قالوا إذا كان الإنسان يعني أبخر رائحته كرياء يؤذي عباد الله لا يذهب المسجد والبعض كأنه اكل للأسف الله مستعد فلذلك كأنه أكلني أعد فما ينبغي أن يذهب حتى ليؤذي عباد الله ولذلك معروف ان ولسيهم يوم الجمعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضع طيبا كان في أول الإسلام لم يجد ولو من طيب آله ثم بعد ذلك منع ثم بعد ذلك منع طيب الرجال غير طيب النساء فالمهم الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على حفصة قالت يا رسول الله كأنها أخذت أو مسكت على أنفية قالت أشم منك رائحة كريا ماذا أكلت؟ قال أكلت العسل في بيتي صفية قالت كأنه رعى على نمتة معروفة يعني رائحة كريا فذهب إلى عائشة فإذا بها قالت نفس الشيء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 فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من باك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدلوا أزواج خيرا منكن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار الشيعة قبحهم الله ولعنهم الله الروافض قالوا في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما يعني كفارتا صغت بمعنى كفارتا وقبحهم الله إذن كيف ما يقولون إذا كان الكافر خبيث كيف يكون هذا ويستقيم مع قوله تعالى الطيبات للطيب والطيبون للطيبات وكيف تكونوا كافر وتكونوا للنبي الله ولهذا من فقه الشافعية ومن معتقده من نجس وهو أنجس من ذيل الكلب أنهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه عضو سيدخل النار هو العضو الذي ضاجع به عائشة والأستاذ مروان معنا عن اسكايب يعلم هذا من الشيعة جيدا ومن يقرأ فقه الشيعة ولسيما أخص بهم الروافل الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية ولا أعني بهم الزيدية فهم الزيدية أقرب إلى السنة أقرب إلى السنة لكن أعني الجعفرية أنهم يبيحون أموال أهل السنة كما يبيحون دماءهم ويبيحون أعراضهم ويبيحون ماذا؟ قتلهم ولذلك ما يقع الآن في سوريا على يد النصيري الكافر عدو الله كله بمباركة من نصر الله حسن وليس بحسن لعنه الله هذا الكلب مع احترامتنا للكلب هو الذي يفصل الجيوش لقتل الأطفال واغتصاب النساء وقتل الشيوخ والردع فلا حول ولا قوة إلا بالله وإيران أيضا لا يد حسا ومعنى في قتل المسلمين هناك قتل أهل السنة وكثير من الناس كان يظن على أن نصيريا كانوا يتعجبون كيف قال شيخ الإسلام نتيمية النصيرية أكبر من اليهود والنصارى حتى رأوا هذه المصائب وهذه الويلات آنذاك تأكدوا بأن شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله كأنه نظر إلى ماذا؟ كأنه نظر إلى القدر من سطر رقيق كما يقولون فالشاهد عندنا أن الشيعة قالوا صغت قلوبكما المراد بماء عائشة وحفصة كفرطا وقد سمعتم بأذني أحد الكلاب يشرح الآية بهذا الشرح بل كما سمعنا من يقول إن الله يامركم أن تذبح بقرة هي عائشة رضي الله عنها وسمعنا من يقول والشمس وضحاها علي وفاطمة والقمر إذا تلاه الحسن والنهار إذا جلاها الحسين والشمس وضحاء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها زين والليل إذا يغشاها قالوا أبو بكر وعمر ولذلك يقولون في قنوتهما اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما ويقصدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وغضب الله عن أعدائهم وأيضا قبحهم الله هذا الخميني يقول في ائمته ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك, ملك مقرب ولا نبي مرسل نبي مرسل ويقول ايضا في حكومته الايرانيه سموها الحكومه الإسلامية الحكومه الإيرانية الرافضيه يقول ان الله عز وجل ان تعاليم ائمتنا كتعاليم القران تماماً من غير فرق ويقول قبحه الله على أن أئمتهم معصومون يعني لا كلامهم كله تشريع ويقولون أيضاً كما قال الخمين رضي الله عن غيره وغذب الله عنه رضي الله عن غيره يقول إن الوحي لم ينقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم بل كان الوحي ينزل على فاطمة وكاتب وحيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما يقول أيضا إن الله بعث الرسل لكي يرسل عدالة في الأرض فلم يستطعوا حتى محمدا والذي يستطيع أن يرسي العدالة في الأرض يقول بأن هذا محمد بن الحسن العسكري الذي لا وجود له محمد بن الحسن العسكري وابن العسكري لم يتزوج ما تشاب ودخل في السردن وقد أخذ القرآن الذي لم يقع فيه تحريف كذا زعموا قبحهم الله على كل باختصار حتى لا أبعد النجعة إنما هذا التنبيه وهذا استطراد للتنبيه لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد وإنما هذا لمناسبة وللتنبيه ولسيما على سكايب بعض إخواننا من أهل السنة من عراق المهم الشاهد عندنا أن الحرام إذا أقسم به الإنسان الصحيح عليه كفارة يمين هذا هو التفصيل هذا هو الذي قلت القول بالتفصيل هو الذي أصاب المفصل طبعا أقول هذا ولو شئنا أن نتكلم على الطلاق وأن نتكلم على أنواع الطلاق وهي كثيرة بل هناك مثلا طلاق السنة وهناك طلاق البدعة وهناك حكم من قال لمرأته أن تطالق طلاق السنة وحكم قال لها أن تطالق طلاق السنة وكانت حائضا أو كانت طاهرا وجامعها فيه وحكم من طلق زوجته الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو حكم طلاق الحامل التي تبين حملها وحكم طلاق زائل العقل ولكن ليس بحرام بغير سكر بحيث لو شرب لبن الخيل وأكثر منهم بغير سكرين أو بحيث لو شرب النبيل وأخونا الكوفة معنا على السكايب الكوفة يشربون النبيل حتى يغمى عليهم وهذا وكيع كان يشرب النبيل حتى يسقط من حماره يسقط على حماره فكان يؤت به فكان يشرب ما يقارب خمس لترات ثم يقوم للصلاة وكان لا يحدث إلا إذا شرب نوعا كبيرا منه لأن هذا كان عندهم جائز في مدى هذه على كلنا لمسألة أخرى كذلك لو شئنا أن نتكلم على طلاق السكران على طلاق السكران يعني طبعا المتعد بسكره هذا إذا أردنا وكذلك لو أردنا أن نتكلم على طلاق الصغير على طلاق الصبي وكذلك طلاق السفي طلاق السفي هل يلزم أم لا وكذلك طلاق المكرى قصة الإمام مالك معروفة يعني لما قال طلاق, طلاق المكرى إلا يلزم طلاق المكرى إلا يلزم فكانوا الحكام يعني يأخذون عليهم بيعا ويعني يقول لهم قل أقسم بالله إذا لم أفي فزوجتي طالق زوجتي طالق وكذلك طلاق المخطئ وطلاق الناس وحكم من طلق في نفسه قال هي طالق في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق ما حكمه وحكم من أوقع طلاقا قبل النكاح وحكم من طلق زوجته وهو غضبان طلاق الغضبان وهي فيه تفصيل بين الطافح وغير الطافح وحكم طلاق الهازل طلاق الهازل وحديث ثلاث أزلون جد هذا الحديث تكلم في بعض العلماء كذلك حكم من جعل الطلاق في يد زوجته هذا يشترط في العقد وحكم طلاق التخيير من غير التعيير عدد الطلاقات يعني إذا أعطى الطلاق لزوجته،, لزوجته ولكن من غير تعيين عدد الطلاقات التي خيرها فيها ثم هي اختارت مانا اختارت الطلاق وكذلك حكم المخيرة تختار زوجها أو ترد الأمر إليه وحكم الاستثناء في الطلاق حكم الاستثناء في الطلاق وحكم الحلف بالطلاق يعني أقسم لك بطلاق زوجتي هكذا يقول أقسم لك بطلاق زوجتي أو يقول أولادي علي حرام إن كنت كاذبا أو إن لم أفي فعلي الحرام وأبناء علي حرام ومالي علي حرام وديني علي حرام وما أشبه ذلك يعني تشديد في, في, في اليمين وحكم الطلاق إلى أجل وحكم من قال لمرأته الطاهر أنت طالق إذا حظت أنت طالق إذا حظت بهذا القيد وحكم تبعيض الطلاق تبعيض الطلاق كيف يتجلى هذا كقول الرجل يقول لزوجتي أنت طالق نصف طلقة أنت طالق نصف طلقة وحكم من طلق امرأته دون ماذا دون ثلاثة طلقات أو تطلقات ثم بانت منه بانت منه وتزوجت غيره يعني طلقها طلقتين أو تطلقتين ثم طلقها يعني في الطلقة الثانية تزوجت غيره ثم الغير الذي تزوجته مات وردها زوجها الأول عندما ردها هل ماذا يفعل هنا أو الزوج الثانمات عادت للزوج الأول بنكاح جديد هل تعود على ما بقي لها من طلاق أم تستأنف عدد الطلاقات من جديد؟ كثير من العلماء قالوا لا تستأنف بل إذا طلق هذه المرة يكون با... تكون بائنا بيننا كبرى إذا طلقها تكون ماذا؟ بائنا بيننا كن. لكن هذا الطلاق الراجح أنها تستأنف ماذا؟ عدد الطلاقات فإذا طلقها بعد الزواج الثاني فتكون كم طلقات؟ واحدة ماذا يسمي الفقه يسمونه باسم عجيب يعجبني هذا الاسم ماذا يسمونه؟ هدم الطلاق الأول هدم الطلاق الأول هدم الطلاق الأول كذلك لو شئنا أن نتكلم على حكم اللعان وهل يعتبر طلاقا أم ثم ومن سيبدأ بالحلف وهل ترجع له أم لا وأنتم تعلمون أنهم يقولون ويحرم العود إلى طول الأبد إلى طول الأبد ثم حكم. الخلع حكم الخلع ما يجوز به العوض يعني العوض في الخلع واش ضروري تعطيه القدر الذي اخذت منه ام تزيد في مخالعات المرأة يعني زوجها من غير ما بأس بها قال كثير من الفقهاء اذا كان من غير ما بأس بها يعني يطلب الزيادة يطلب الزيادة بدليل ان النبي وتردين عليه حديقته قالت وأزيد في رواية وأزيد وكذلك حكم الخلع هل هو فسخل أم طلاق الخلع فسخل أم طلاق وهل يملك الزوج في الخلع الرجعة أم لا والخلع إذا كان الخلع على عوض فاسد إذا كان الخلع على عوض فاسد وأيضا هل يصح الخلع مع الأجنبي بدون إذن المرأة وأيضا اختلاف الزوجين في العوض في الخلع وأيضا تعليق الطلاق بصفة هل تنحل بيمين أم لا أو تنحل يمينه إذا نكح بعد طلاق باء أم وكذلك حكم الطلاق المعلق يعني قال لها إن ذهبت إلى داري كذا وكذا. وكذلك حكم طلاق الغضبان كما سبق أن قلنا إذا كان الغضب الطافع وكذلك السكر بالحرام وليس بالحلال لربما يعني شيء يعتقد أنه حلال والفقهاء يقولون لا يلزم السكران اقرار عقود بالماجنة عدق طلاق وحدود وكذلك الطلاق في الحياة وذكرنا قصة عبد الله بن عمر وكذلك مسألة مشروعية الإجبار على الوطء أو الطلاق في المولي, في المولي ومنه مشروعية الكفارة في الظهار ومنه اليمين تيسيرا على المكلفين وما إلى ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى فنقف هنا إن شاء الله ولكن نتفق على موعد درس النحوي ان شاء الله درس النحوي سيكون في الساعة السابعة بتوقيت المغرب صباحا طبعا وهل يوافقكم هذا التوقيت أستاذ مروان تسمعون؟ نعم هل السيد الفراط يوافقكم هذا التوقيت؟ نعم هل يوافقكم هذا التوقيت؟ لأننا كنا قررنا أن يكون التوقيت بعد صلاة المغرب لكن بعض الإخوة عندهم درس عندهم مساجد يلقون فيها الدروس فقالوا يا حبه لو كان يعني بعد صلاة الفجر بساعة أو أكثر إذن ما رأيكم في ساعة السابعة صباحا نعم أستاذ سكندر ما رأيك أنت ها نعم ما ذا قال يوافقكم التوقيت ولا لا أنت أستاذ مروان يوافقك التوقيت كلهم يوافقهم التوقيت طيب خير إن شاء الله يوم الثلاثاء في الساعة السابعة صباحا بإذن الله تعالى ونبدأ إن شاء الله مع شرح خالد الأزهري لمثل ابن آج الروم بحاشية أبن الحمدون نعم وهذه الحاشية بل لم تكن عندها فليأخذها من الشيخ سامي وينسقها منه اخلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته